بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمر الله فلا تستعجله صباحنه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. أشاء من عباده أنذروا أنذروا أنه لا إله إلا Allah فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى أن لا يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 كم منه شراب و منه شجر فيه تسمون يوم بتلكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل التمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حنية تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلاً لعلكم تهتدون على باتٍ وبن نجمهم يهتدون فمن يخلق كما لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور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 إلاهكم إلاه واحد فَالَّذِينَ لَا يُمِرُونَ بِلا خِرَةِ قُلُوبِهُمْ مُكْرَهَةٌ قُلُوبُهُمْ مُكْرَهَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ هُوَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِنَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء ما يزرون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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون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 فأصابهم سيئات ما علوا وَحَاقَ بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وَقَالَ الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء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 الصييرين واقسموا بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت بل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 رجال يحا الىهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ العذاب مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَلَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يروا لا ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله يتفيء ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله سجده لله وهم داخلون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 تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بلوثا ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك وعلى هون لم يدسه في التراب ألا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مَثَلُ ولله المثل لعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل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 في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبراه نسقكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغ للشربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطنها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدي الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكة ايمانهم فهم فيه سواء فبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أُولَٰئِكَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أم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 ألم يرون الطير مصخرات في جو السماء لا يمسكهن إلا الله إن فِي ذَنْكَ لَآيَاتٍ يَقُومُ يُوْمٌ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَوْا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ لَنْعَامِ بُيُوتَهَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَاعَ لِكُم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ الصُّوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْمَارِهَا أَثَاثُو وَمَتَاعَ الْلاَحِيِّ والله جعل لكم من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 يَكْرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُدَنَّى لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ فُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدَا وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِمُسْلِمِينَ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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وباعد الله باق ولا يجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل لصالح من ذكرناه وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنه مو أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما تُمُّفَتَرَّ بلَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحٌ قُدُسٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَبْطِ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَىٰ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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا منكره وقلبه مطمئن بن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 التي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سمينه وهو اعلم بالمهتدين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 محسنون